وَاللي إذاَا يَشاهَا وَلي إذاَا يشهَا وَسَّماءِ وَمابَنهَا وََّم وَذَن وما وَأَوضِ وَماَاطُحاه وَأَوض ونفس وما سواها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها فالهمها فجورها وتقواها قر افلح من زكاها وقد خاب من دسها وفرسaden دسها كذبت ثمود بطواها كذبت ثمود بطواها اذ بعث اشقاها إذ فَقَا لَهُم رَسُون اللَِّنَ قَتَ اللهَِّ وَسُُقَُهَا فَقَالَ لَهُم رَسُون اللَِّ قَتَم الهِ فَسَوَّاهَا تَكَلَّمُوا فَأَقَرُّوهَا فَجَدَّمَ عَلَيْهِم رَبُّنا بِذَنبِهِم فَسَوَّاهَا وَلا يَخافُكُم